للشيخ الحملوي رحمه الله تعالى وقد وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى مبحث التقاء الساكنين فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين التقاء الساكنين إذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين وجب التخلص منهما إما بحثف أول أولهما أو تحريكه ما لم يكن على حده كما سيأتي التخلص من نعم ناقل جزئية جزئية بارك الله فيك إذن الموضوع التقاء الساكنان كما نعلم يعني أن العرب لا تبدأ بساكن وكذلك لا يلتقي عند العرب ساكنان يجب التخلص من التقاء الساكنين إما بالتحريك أو بالحذف إلا في حالات قليلة سيذكرها الشيخ فلذلك بدأ في البداية إذا التقى ساكنان في كلمة أو كلمتين في كلمة واحدة التقى ساكنان في نفس الكلمة سيتضح ذلك في الأمثلة أو في كلمتين متتابعتين قال وجب التخلص منها وجب على سبيل الوجوب. لا يصح التقاء ساكنين في كلمة واحدة أو في كلمتين متتابعتين كيف يتم التخلص؟ قال إما بحذف أولهما الحذف الحرف الساكن الأول لدينا حرفان ساكنان الأول والثاني يتم بحذف الحرف الأول الساكن أو تخريكه إذن آلية التخلص من التقاء الساكنين تتعامل مع الساكن الأول ما لم يكن على حد كما سيأتي يعني كما يعني ما لم يعني يكون وفق القواعد التي ذكرناها والمواضع التي يصق فيها التقاء, التقاء الساكنين الان يبدأ الآن في الوسيلة الأولى للتخلص من التقاء الساكنين وهي حذف الساكن الأول تفضل التخلص من التقاء الساكنين بالحذف فيجب إن كان في كلمة حذف الأول لفظا وخطا إذا كان في مدة سواء كان الثاني جزءا من الكلمة أو كالجزء منها نحو قل وبع وخف ونحو أنتم تغزون وتقضون ولترمن لترمن ولتغزن يا رجال وأنت ترمين وتغزين ولا تر ولا ولتغزيننا يا هندو ناكف قليلاً. ناكف قليلا إذن الآن الوسيلة الأولى للتخلص من التقاء الساكنين اللي هي الحذف اللي هي الحذف يعطينا ما الحالة التي يتم فيها حذف الساكن الأول قال يجب لاحظوا على سبيل الوجوب. إن كانا يعني إن كان الحرفان الساكنان في كلمة واحدة في كلمة ما الملواجب حذف الأول لفظا وخطا إذا ما نحذف الحرف ولا ننطق به نحذف الحرف كتابة ولا ننطق به متى إذا كان مدة يعني إذا كان من حروف المد إذا كان حرف مد اذا كان مده ا ي لاحظوا واو حروف المد سواء كان الثاني جزءا من الكلمه او كالجزء منها اذا لدينا اولا ان حرف مد ساكن بعده ساكن في كلمة واحدة وهو جزء من هذه الكلمه مثل قل اصلها قال قال في الماضي في الأمر ماذا بيصبح؟ قال اللهم أصبحت ساكنة وابني على السكون الألف ساكنة وهو حرف من؟ وهو الحرف الأول الساكن خذفنا الألف نطقا وخطا خذفنا الألف نطقا وخطا لفظا وخطا لذلك لاحظوا مكتوبة قل ما في الألف نهائيا باع أصلها باع يبيع بايعا اصوات الأمر الان الامر مبني على السكون ساكن الياء ساكنه او الألف ساكنه وهي حرف مد بحذف حرف المد الساكن لانه التقى مع ساكن اخر لاحظوا خف خاف يخاف خوفا اذا خف أيضا هذا بالخافه حذفت الالف هنا الأمر لأن الأمر ما بيوه لسكون التَّقَزَكِنَ فحذف حَرْفُ المد الساكن لفظا وخطا هذا في كلمة واحدة والثاني هو جزء من الكلمة الحرف الثاني هو جزء من الكلمة يعني اللام جزء من قول بيع العين جزء من من باع خف جزء من الكلمة ف... طيب نحو أنتم تغذونا الآن أنتم تغزونا لأن لدينا الواو ساكنة أصل الفعل ما هو أصل الفعل تغزو طيب تغزو هذا حرف مد وهو ساكن أتى واو الجماعة, واو الجماعة تغزو هذه واو الجماعة واو الجماعة ساكنة حرف ساكن التقى ساكنان والحرف الأول حرف مد والحرف الثاني هو ليس جزء من الكلمة إنما هو كالجزء من الكلمة لأنه ضمير هذا هذا ضمير في محرفة فاعل والواو التي هي من أصل الكلمة خذفت لفظا وكتابة يعني لفظا وخطا لفظا وخطا أصل الفعل تغزو معتل الآخر بالواو الواو ساكنه دخلت واو الجماعة ساكنه فحذف حرف المد الذي هو الحرف الأول الساكن لماذا؟ لالتقائه بساكن آخر لواو الجماعة لذلك في تخزون هذا فعل ما الفعل خمسة فعل مضارع مرفوع عن ترفعه ثبوت النول لأنه الفعل خمسة والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل أما الواو التي هي من أصل الفعل فقد حذفت لالتقاء الساكنين ومثلها تقضون قضى يقضي في عنياء ساكنة أتوا بالجماعة ساكن التقى ساكنان حذف حرف المد الذي هو الياء للحرف الأول الذي خذف هو الساكن الأول فحذفت الياء تقضون لا ولا ولترمن ولا لاحظوا هذه ولترمن النون هذه نون. نون التوكيد الثقيلة وهو الفعل ترمون الفعل ترمون في عندي واو الجماعه ترمون طيب الان النون الـ الـ الـ الـ النون الاولى اللي هي علامه الرفع في الاساس محذوفه هنا اما اذا, إذا كان لدينا اللام هذه لام الامر فهي محذوفه للجزم محذوفه للجزم اذا كان واقع في جواب قسم والله لكرمنا لكذن فتكون الفعل المضارع مرفوعا فتكون النون محذوفه لتوالي الامثال لتوالي الامثال الان لدينا واو ترمون ترمي لدينا الياء ساكنه و لدينا نون التوكيد الثقيله ساكنه فمتحرك متحرك التقى ساكنان الياء الساكنه و ترمون هنا للواو لانه هي ترمون الواو الواو الساكنه الواو الساكنه هنا حذفت لالتقاء الساكنين الساكنان هنا واو الجماعه ونون التوكيد الحرف الاول من نوني من نون التوكيد الثقيله نون التوكيد الثقيله ساكن فمتحرك وانت ترمين لاحظوا وانت ترمين وتغزينا. الان ترمينا هي اصل الفعل ما هو ترمي رمى يرمي يرمي يا اخر الفعل يا حرف مد قبله كان كسر قبل كسره فهو حرف مد طيب حرف مد ساكن اتت ياء المؤنث المخاطبه ساكنه ايضا التقى ساكنان فحذف الساكن الاول الذي هو ياء الفعل ياء الفعل وهذه الياء ضمير متصل في محرف فاعل في محرف فاعل أنت تر ترمينه وتغزينه يغز يغزو أيضا التقى ساكنان نهاية الفعل المعتل الآخر الناقص اللي هو ال الواو ساكن يا الساكنه ياء المؤنث المخاطبة هذف حرف المد الذي هو الواو لالتقاء الساكنين ايضا لترمنا ولتغزنا يا هند يا هند لترمنا ولتغزنا يا هند ايضا نلاحظون ايضا هي اصلها لترمنا لترمي ترمي انت الان طيب ترمينا الان يا ساكنه نون التوكيد الثقيلة حرفان ساكن فمتحرك التقى ساكنة نهاية الفعل الياء الساكنة والنون الساكنة الأولى من أحد نوني التوكيد الثقيله فحذف حرف المد الذي هو الياء تغزلنا الواو أيضا هي تغزو واو ساكنة نون التوكيد السقيلة اتصلت فحذفت أيضا الواو الساكنة التي هي حرف مد اذن الحذف للتخلص من التقاء الساكنين لفظا وخطا متعلق بالحروف المد إذا كان الحرف الساكن الأول حرف مد وتبعه حرف ساكن سواء في كلمة أو كلمتين في كلمة أو كلمتين سواء أكان الحرف الثاني هو أصل في الكلمة جزء من الكلمة لبين في الكلمة أو كان الجزء مثل الضبائر المتصلة بالأفعال هذا يحذف لفظا وخطا يحذف لفظا وخطا طيب. ويحذف لفظا فقط تفضل يا أبي عبد الله ويحذف ويحذف لفظا لا خطا إن كان في كلمتين وكان الأول مدة أيضا نحو يغزو الجيش ويرمي الرجل وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقوله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم طيب. إذن الآن انتهينا من الحرف الحرف الساكن الأول لفظا وخطا إذا كان حرف مد تبع بحرف ساكن سواء كان هذا الحرف الساكن الثاني جزءا من الكلمة او كان كالجزء من الكلمة لان قد يحذف لفظا فقط يعني يثبت في الخط في الكتابة لكن لا ينطق لكن لا ينطق لا يلفظ الساكن هذا إذا كان في كلمتين تقى ساكنان بين كلمتين والأول أيضا حرف مد الاول أيضا حرف مد حرف المد ألف واو ياء وقبل الواو ضمه قبل الياء كسره قبل الالف فتحه ولا يكون وقبل الألف الا فتحه كل طيب نحو يغزو يغزو كيف نقرئها يا فلان يغزو الجيش يغزو الجيش نحن الان كتبنا الواو موجوده بالخط لكنها لكنها لم تنطق خذفت في اللفظ نقول يغزو الجيش هذا القمرية يغزو الجيش فلم لم, لم أقول اقول يغزو الجيش لا يصح ذلك يغزو الجيش فخذف حرف المد الساكن هنا لفظا فقط نطقا فقط لكنه ثبت خطا طيب اقول يرمر الرجل يرمر رجل هذه ال هنا الشمسية الوراء هذه مشدده فهي اول ساكن وثاني متحرك والياء في يرمي ساكن في النطق ماذا اقول يرمي الرجل لا اقول يرمي رجل لا يصح فتحذف الياء نطقا اي في اللفظ لكنها تثبت في الخط في الكتاب لاحظوا ركعه الفجر ركعه الفجر لا اقول ركعة الالف هذه ساكنه هذه ألف الاثنين ساكنه والال القمريه هنا ال ساكنه التقى ساكنان فثبتت الالف هنا لان ب التقاء الساكنين بين كلمتين ثبتت خطا وحذف الساكن الاول لفظا نقول ركعت الفجر لا نقول ركعه, ركعة الفجر طبعا هنا النون خذفت للإضافة أصلا ركعتان طت وهي هي ركعة بفتح الراء وتجمع على ركعات فعل فعلات طت في قوله تعالى لاحظوا أطيعوا الله ما يقول أطيعوا, أطيعوا الله أطيعوا الله أطيعوا الله اللام شمسية هذه واللام الحروف الشمسية بطبيعة الحال ساكنة الحرف الأول ساكن مشدد طبعا اللام حرف الأول ساكن من المشدد الواو ساكنة فلا تنطق هذه الواو إنما تثبت في في الكتابة أطيع الله لأن التقاء الساكنين في كلمتين وأطيع الرسول وأطيع الرسول الواو في أطيع أيضا لم تلفظ لأنها حرف ساكن اتى بعده حرف س في كلمه اخرى في كلمه تا يعني تابع أت... تلت الكلمه الاولى طيب إذن الان التخلص من التقاء الساكنين بالحذف له طريقان اما بالحذف لفظا وخطا وهذا يكون في التقاء ساكنين حرف مد ساكن وبعده حرف صحيح ساكن في كلمة واحدة الحذف لفظا فقط ويثبت خطا في التقاء ساكنين الأول حرف مد والثاني حرف صحيح لكن المد في كلمة والحرف الصحيح في الكلمة التالية للكلمة الأولى طيب هذا انتهينا من الخط الآن يمكن أن يكون التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك تفضل يا أبا عبد الله قال ويجب تحريكه إن لم يكن مدة إلا في موضعين أحدها أحدهما نون التوكيد الخفيفة فإن فإنها تحذف إذا وليها ساكن كما تقدم وثانيهما تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم نحو محمد بن ع... محمد بن عبد الله والتحريك اما بال نقف قبل التحريك. اذا تخلص الساكنين بالتحريك تهنا من الحذف الان بالتحريك قال يجب تحريكه يعني تحريك الساكن الاول ان لم يكن مده إذن الحذف متعلق بالساكن الأول إذا كان حرف مد إذا كان حرف مد أما إن لم يكن حرف مد فالتخلص من التقاء الساكنين يكون بتحريك الحرف الأول إلا في موضعين في موضعين في حذف معناه في موضعين معناه في حذف ما هذان موضعان قانون التوكيد الخفيفة هو قال في البدايه اللي اللي الا في موضعنا هو تحريك يعني قرات الطالبه قرات الطالبه قرات الطالبه طيب الان لم يكن مده الا في موضعين يعني في موضعين معنى ذلك هنا في حذف بدون ما يكون في حرف بدون ان يكون يعني احد الساكنين ان يكون حرف المد قانون التوكيد الخفيفه فإنها تحذف إذا وليها ساكن كما تقدم مر معنا سابقا اذكركم الان في البيت لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفع هذا مر معنا سابقا لا تهين الفقير اصهه لا تهينن اصه لا تهينن ما نون التوكيد الخفيفه هذه ساكنه الفقير التعريف ساكنا التقى ساكنان فحذفت نون التوكيد الخفيفه نون التوكيد الخفيفة لا والدليل على ذلك انه في نون التوكيد الخفيفة قال لا تهين الفقير لو كان ما في نون التوكيد قال لا تهن قال لا تهن فهذا الفعل آه آه متصل بنون التوكيد لذلك هو مبني لذلك هو مبني عن الفترة ذلك هو مبني على الفتح هنا لدينا نون توكيد خفيفه محذوفه لالتقاء الساكنين وايضا مر معنا سابقا ايضا مر معنا بيت سا وذا النصب عفوا وذا البيتين حتى يعني يكون المعنى متصلا فاياك والميتات لا تاكلنها ولا تاخذن سهما خديدا لتفسد وذا النصب المنصوب لا تنسكنه ولا تعبد الاوثان ولا تعبد الاوثان تعبدا مثل لا تهين الفقير اصلا لا تعبدا الاوثان تق ساكينان فخلفت نون التوكيد الخفيفه لا ولا تعبد الاوثان والله فاعبودا ولا يفدي بلا نون التوكيد فاعبودا طيب إذن تحذف نون يضاف إلى الحذف نون التوكيد الخفيفة إذا أتى بعدها ساكن لأنها ساكن الحال الثاني أيضا التي يكون فيها التخلص من الساكنين بالحذف غير حروف الماد قال تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم محمد بن عبد الله خالد بن الوليد هلا ايه كلمه ابن صفة لكلمة محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله هدفنا الالف تنوين العلم محمد محمد تنوين في اخر سكون محمد تنوين في اخر سكون والالف ساكنه هذه الالف الوصل اصلا هي ساكنه فالتقى ساكنا فحذفنا ألف الوصل هنا وحذفنا, عفوا وحذفنا, ألف وحذفنا, التنوين وحذفنا التنوين يعني هنا كما يحذف لفظا تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم هذا هو المعنى كما يحذف لفظا تنوين العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم, إلى علم نحو محمد ابن عبد الله ما بصير تقول محمد ابن عبد الله طبعا الالف هنا حذفت لكن حذف ايضا حذف التنوين محمد وعيد مره ثانيه محمد ابن عبد الله نحن لدينا قاعده أنه كلمه ابن اذا وقعت بين علمين الثاني قبل الأول تحذف هذه الالف وهي الف وصل بطبيعتها طيب أتى الان محمد منون محمد منون التنوين يعني في نهايه في سكون محمد سكون ابن الآن الباء أصبحت ساكنه الباء أصبحت ساكنة بعد حذف الألف فالتقى ساكنان فحذفنا التنوين من العلم لأنه وصف بكلمة ابن وكلمة ابن هنا أضيفت إلى علم هذا العلم هو أب الأول هو أب للأول إذن يحذف أيضا تنوين العلم الموصوف بابن المضاف إلى على محمد بن عبد الله هذا اسمع فيها أخطاء كثيرة يقولون محمد بن عبد الله ينونون هذا لا يصح خالد بن الوليد لا يصح هو خالد بن الوليد إشاب بن العاص عمرو بن العاص محمد بن عبد الله فتحذف التنوين هنا الالتقاء السلام إذن التخلص من التقاء الساكنين يكون في حالتين في التخلص من التقاء الساكنين بالحذف في حروف المد في حروف المد اذا كان الساكن الاول حرف مد وتليه حرف ساكن حرف صحيح يتخلص بذلك بحذف حرف المد لفظا وخطا إذا كان في كلمة واحدة وإذا كانا في كلمتين يحذف, يحذف الحرف الساكن الأول حرف المد الساكن الأول لفظا فقط كما يحذف أيضا لفظا وخطا نون التوكيد الخفيفه إذا اتى بعدها ساكن تنوين العلم الموصوف بابن المضاف الى علم وقبل الثاني بعد خلاف لهذه الحالات يكون التخلص من التقاء ساكنين بالتحريك ثم قال انتقل والتحريك تفضل والتحريك اما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الأكثر وإما بالضم وجوبا عند بعضهم في موضعين الأول أمر المضعف المتصل به هاء الغائب ومضارعه, ومضارعه المجزوم نحو رده ولم يرده والكوفيون يجيزون فيه الفتح والكسر أيضا كما تقدم في الادغام. الثاني ميم جماعة الذكور المتصلة بالضمير المضموم، نحو كتب عليكم الصيام. نعم، إذا الآن التحريك التخلص من التقاء الساكنين من انتقائ ساكنين بتحريك الساكن الأول، بتحريك الساكن الأول، وهالأصل أن يتحرك الساكن الأول بالكسر. إذا التقى ساكنان نحرك الساكن الأول بالكسر. قالت المعلمة قالت الطالبة وهذا ك يعني كثيرا ما يرد على الألسنة قال إما بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين وهو الأكثر وهو الأكثر إن إذا التقى الساكنان نتخلص من التقاء الساكنين بكسر الحرف الساكن الأول قال وإما بالضم وجوبا قال وجوبا عند بعضهم معنى ذلك أن بعض النحويين أو الصرفيين يوجبون ذلك وبعضهم يجيزونه هذه كلمة عند بعضهم قال في موضعين في التفصيل واضح ذلك امر المضعف المتصل به هاء الغائب ومضارعه المجزوم المضعف هنا يقصد المضعف الثلاثي رد شد عد الذي يسمى بالاصم المضاعف الثلاثي يسمى ايضا الاصم لشدته هذا الفعل اذا اخذنا منه رد شد عد مدة اخذنا الأمر منه أخذنا الأمر منه وهذا الأمر اتصلت به الغائب اتصلت به هاء الغائب مثلا رد رده رده, رده والمفروض يكون هذا المبني على السكون لان فعل أمر رده لكن تقرى ساكنان هنا لأن الدال دالان رده واجازوا رده واجازوا رده أحظتم كهذا في الأمر في, في, في, في, في, في, في المضارع ولم يرده وتقول لم يرده ولم يرده كما عند الكوفيين اذا لاخظوا نحو رده ولم يرده والكوفيون يجيزون فيه الفتحه والكسر أيضا كما تقدم في الإدغاء يعني عندي فعل لدي فعل مشدد شد عد مد عد إلى آخره إذا قلت أخذت منه الأمر من شد شد دهو وفيها لكن إذا ما فيها تقول شده اجده في ال الأمر بضيف هذا شده صحة لم يشده هذا عند البصريين عند الكوفيين يجيزون شده شده لم يشده لم يشده لم يشده يجوز عند الخال الثاني ايضا اللي نتخلص من التقاء ساكنين بضم الاول ميم جماعه الذكور المتصله بالضمير المضموم كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام الآن الميم عليكم عليكم وبعدها ساكن وهي ساكنه فضمته كتب عليكم الصيام عليه مر رحمة عليه مر رحمة عليهم ما الرحمة عليهم الرحمة عليهم عليه نعم إذا هاتان الحالتان عند البصريين يجب ضم الحرف المشدد أي فعل الحرف الفعل الثلاثي المشدد المتصل بهاء الغائب في حالتي الأمر والمضارع. في حالتي الأمر والمضارع. أما في الماضي بتقول رده شده على ما بيجي على الفتح. لا في ذلك. طيب هذا قال على خبير الوجوب. قال ويترجح الضم على الكسر. قال الترجيح. تفضل. ويترجح الضم على الكسر في واو الجماعة المفتوح ما قبلها نحو. يخشوا لها، وقوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم لخفة الضمة على الواو بخلاف الكسرة. نعم. إذا ترتجح أن تضم، ثوابني أبا يترجح الضم على الكسر إذا عند واو جمعة في فعل وقبلها فتحة يعني في الفعل يعني في ألف محووفة خشية يخشى اخشوا اخشوا إخشو لحظة دي واو جمعة. قبلها فتحة شيء مفتوحة فقال يترجح الضم اخشو الله لكن يصح أن تقول اخشو الله لا تنسو الفضل صح أن تقول لا تنسوا الفضل لكن قال يترجح الضم هما لماذا يترجح قال لأنه يعني لفظ أو نطق الضم على الواو فيه خفة ما فيه ثقل ما ما بخلاف الكسرة الكسرة فيها ثقل على الواو لانه بين الضم والكسرة في يعني فارق فإخشو الله, إخشو الله يقول بأن الضم هنا خفيفة على الواو لذلك يترجح الضم هنا على واو الجماعة المسبوقة بفتح هذا ترجيح إذا جائز الوجال لكن الترجيح. ثم ينتقل إلى الجواز يعني هو تبدا بالوجوب ثم انتقل إلى الترجيح ثم انتقل بعد ذلك إلى الجواز كله عم يتحدث عن الضم وجوب الضم ترجيح الضم ثم جواز الضم والكسر قال ويجوز الضم والكسر على السواء في ميم الجماعه المتصله بالضمير المكسور نحو بهم اليوم وفي ما ضم التالي للتالي لثانيهما اصلي وإن كسر للمناسبه نحو وقالت تخرج وقالت تغزي و أنقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم نعم إذن يجوز أيضا الضم والكسر إذا كان ضم التالي لثانيهما أصلي يعني الحرف الثاني فيه ضم وإن كسر للمناسبة وإن كسر المناسبة. يجوز الضم والكسر فيما ضم التالي لثانيهما أصلي وإن كسر المناسبة ضم الثاني يعني في الاصل هو مضموم. وقالت اخرج وقالت اخرج ضمينا اخرج او كسرنا وقالت اخرج وقالت اخرج وقالت اغزي لحظ اغزي اغزي ان اقتلوا ان اقتلوا ان خرقنا بالكسر أن اقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم او يخرجوا او يخرجوا من دياركم فيجوز هنا الضم والكسر انتهى الآن من الضم للتخلص من التقاء الساكنين بالضم في الوجوب في الترجيح في الجواز ينتقل الآن بالفتح يبدا بالوجوب ثم الترجيح بعد ذلك ثم الجواز تفضل. وإما الفتح وجوبا وذلك في تاء التأنيت إذا وليها ألف الاثنين نحو قالتا وفي, نور وفي نون من الجارة إذا دخلت على ما فيه ال نحو من الله ومن الكتاب بخلافها مع غير ال فالكسر أكثر نحو من ابنك وفي أمر المضعف المضموم العين ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائبة نحو ردها ولم يردها وأجاز الكوفيون فيه الضم والكسر أيضا كما تقدم في الاطغاء. نعم ذكر الآن التخلص من التقاء ساكنين بالفتح وجوب الفتح وجوب الفتح قال في تاء التأنيث إذا وليها ألف السنين يعني ألف السنين مناسبة لفتحة قالت. قالت يا قالت ساكنة ألف الاثنين ساكنة خر الساكن الأول بالفتح قلنا قالتا ما سأل قالتا قالت, قالت, آه قالت آه لا يصح ذلك فنحرك الحرف الساكن الأول بالفتح لأن هذه التاء اتصلت بها ألف الاثنين وليتها ألف الاثنين أيضا في من الجرة من حرف الجرة لا مني حرف جر لكن اذا اتى بعدها ال المفتوحه فتقول ومن الكتاب ومن الكتاب تفتح تفتح النون لكن بتقول من ابنك من ابنك اذا النون من الحرف الجار تفتح اذا وليها ما فيه ال ما فيه ال من الكتاب من القراءه من السفر من السفر هي ال ولكن أل شمسية أو قمرية حظتم بخلافها مع غير ال فالكسر أكثر نحو مني من ابنك من ابنك, إيه إيه إيه إيه من ابنك كسر كسر إذن إذا بعدها ال أنه الاصل في ال التعريف صحيح أنها يعني الـ الـ الـ الـ الـ الهمزة همزه وصل لكثرة الاستعمال لكن إذا قلت أل حالها بمفردها هي الأصل قطع أل هي أصل قطع وهي مفتوحة وهي مفتوحة نعم ذلك تفتح نون من إذا أتى بعدها كلمة فيها أل وكذلك تفتح ليتخلص من التقاء الساكنين بالفتح في أمر المضعف المضموم العين مر علينا احنا المشدد رد عد شد مدة في الأمر والمضارع مثل تحدث عنه قبل قليل الشيخ في امر المضاعف المضموم العين ومضارعه المجزوم مع ضمير الغائبه نحو ردها هذا أمر ولم يردها هو تعرض لذلك وذكره مع الضم مع الضم لذلك يجوز الضم ويجوز الفتح ويجوز الكسر كما يرى الكوفيون تقول ردها ردها ردها والأولى الفتح والله أعلم ولم يردها وهو الأولى من الفتح أخف من الضم ومن الكسر فهي أولى قالوا أجاز الكوفيون فيه الضم والكسر إذن كما ذكرنا قبل قليل هذا إذن التخلص من التقاء الساكنين بالفتح وجوبا مع, مع أنه ذكر وجوبا لكن في المضاعف السلافي المضموم, المضموم العين في الأمر والمجزوم فيه جواز لكن اتاه على رأي أتى بالفكرة على وجوب على رأي البصرين خلافا للكوفيين لأن الكوفيين يجزون ذلك لا. نعم الآن يأتي يترجح الفتح على الكسر قال ويترجح الفتح على الكسر في نحو ألف لا ميم الله ميم, ميم لاحظوا كسر ميم سكون الله صحته فهنا قال يترجح الفتح على الكسر نعم ويجوز الفتح لان الجواز تفضل قال ويجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين من أمر المضعف ومضارعه سوى ما مر يعني غير ما ذكر يعني مثلا يجوز الفتح والكسر على السواء في مضموم العين من امر المضعف ومضارعه ردني لم يردك إلى آخره يجوز فيه الفتح والكسر وهذا ذكره الشيخ قبل قليل طيب لأن انتهى من التخلص من التقاء ساكنين بالتحريك. الأصل في التحريك أن يكون بالكسر للحرف الأول لكن أحيانا يجب الضم وأحيانا يترجح الضم وأحيانا يجوز الوج يجوز الضم والكسر أحيانا يجب الفتح وأحيانا يترجح الفتح وأحيانا يجوز الفتح والكسر. والاصل في التخلص من التقاء الساكنين الكسر كسر الحرف الأول طيب هل يصح أن يلتقي ساكنان في لغة العرب قال ويغتفر التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع أعطانا المواضع التي يصح فيها التقاء الساكنين تفضل قال ويبتفر التقاء الساكنين في ثلاثة مواضع الأول إذا كان أول الساكنين حرفلين وثانيهما مدغما في مثله وهما في كلمة واحدة نحو ولا الضالين ومادة ودابة وخويصه وتمود الحبل نعم. ناخذ حاله حاله ناخذ حاله حاله اذا لدينا لدينا ثلاثه مواضع يمكن ان يلتقي فيها ساكنة يغتفروا ان يغتفروا يعني الاصل هو عدم التقاء الساكنين لذلك يستخدم الشيخ كلمه يغتفروا الاول اذا كان اول الساكنين حرف لين حرف لين ما انا حرف لين حرف اللين الالف قبلها فتحه الواو قبلها فتحه الياء قبلها فتحه يعني حرف من حروف العله مفتوح ما قبله مفتوح ما قبله هذا حرف لين حرف المد حرف المد الواو قبلها ضمه الياء قبلها كسره الالف هي حرف لين وحرف مد في الوقت نفسه لانه دائما قبلها فتحه لا يمكن يكون إلا قبلها فتحه فهي حرف لين اصلا طيب إذن اذا كان اول الساكنين حرف لين وثانيه مدغما في مثله يعني الحرف الثاني الذي اتى بعد, بعد حرف اللين الساكن فيه ادغام مثل ولا الضالين لاحظوا الضالين الالف حرف لين الالف حرف لين ساكنه إلا مشدده ساكن فمتحرك التقى ساكنان التقى ساكنان فاغتفر هنا التقاء الساكنين لأن هنا لدينا لين وبعده خرف مدغم في مثله لام لام مدغم في اللام لام، مدغم في اللام. وفي كلمة واحدة في كلمة واحدة شرطة لاحظوا اذا حتى يغتفر التقاء الساكنين يجب أن يكون في كلمه واحده يكون الحرف الاول حرف لين الحرف الثاني فيه ادغام يعني حرف مدغم في مثله مثل ماده ماده حرف لين الف ماده حرف لين الدال مشدده ايضا سيتنفع متحرك التقى ساكنان دب الالف سيتنا وهي لين لأنه حرف لين لان قبل فتحة تدخل الخدمه الالف حرف لين والباء مشددة خرفان ساكن في المتحرك التقى ساكنا خويصة بتشديد الصاد يعني خوصت النخلة يقولون أو خوصت النخلة بمعنى أورقت بمعنى أورقت خوص رأسه بمعنى اشتعل شيئا وهكذا تمود تمود الواو ساكنة وهو خرف مد وهو خرف هنا خرف مد الحقيقة مودة لأنه قبله ضمه حتى يكون حرف لين يجب أن يكون قبله فتح فهنا أيضا التقى ساكنان الواو الساكنة والدال ساكن فمتحرك التقى ساكنان فبقية الساكن هذه الحالة الأولى التي يغتفر فيها التقاء الساكنين نعم الحالة الثانية الثاني ما قصد سرده من الكلمات نحو جيم ميم قاف واو وهات نعم عندما نذكر الكلمات يعني الاحرف الهجائيه ا ب ث ج خ الى اخره لاحظ جيم لا ساكنه والميم ميم ساكنه وقفتنا في الوقف هذا في الوقف التقى الساكنان وسردت الكلمه ألف لأن ألف ما في التقاء ساكنين لذلك ما ذكره باء في التقاء ساكنين على الوقف تاء في التقاء ساكنين مع الوقف نعم وهكذا هذه في يعني اسماء الحروف الهجائية الثالث الثالث ما وقف عليه من الكلمات نحو قال وزيد وثوب وبكر وعمر إلا أن ما قبل آخره حرف صحيح يكون التقاء الساكنين فيه ظاهريا فقط وفي الحقيقة أن الصحيح محرك بكسرة مختلسة جدا وأما ما قبل آخره حرف لين فالتقاء الساكنين فيه حقيقي لإمكانه وإن ثقل وأقف اللين في الوقف الألف ثم الواو والياء مدين ثم اللينان بلا مد كثوب وبيت الان الموقع تا الوقف يعني اذا تقف انتقل تقف بساكن لا تقف... لا العرب لا تقف على متحرك انما تقف على ساكن قال لام ساكنه وما قبلها ساكن الالف زيد ياء ساكنه والدال ساكنه الوقف ثوب الواو ساكنه والباء ساكنه بكر ساكن قبل الكاف ساكنه والرأس ساكنه عمرو ايضا تقى ساكنه قال الا ان ما قبله يعني الا ان يكون ما قبل اخره حرف صحيح يعني لاحظوا هلا هنا قال قبل الالف زيد قبل الياء ثوب قبل هاء الواو بينما بكر مثلا عمرو قبل السكون قبل الحرف الساكن اللي هو للوقف حرف صحيح قال إلا أن يكون ما قبل آخره حرف صحيح يكون التقاء الساكنين فيه ظاهريا فقط وفي الحقيقة أن, الصحيح يعني أن الحرف الصحيح محرك بكسرة مختلسة جدا يعني تقول بشر بشر بشر اختلست كسره بصيف ما تقول بشر بشر بكر بكر, بكر تكون مختلسة الحركه مختلس هذه هو ظاهريا في سكون لكن في النطق تختلس الحركة اختلاسا هذا اذا كان قبل الحرف الاخير الساكن حرف صحيح اما اذا كان حرف لين فالتقاء الساكنين صحيح يعني واضح تماما واما ما قبل آخر حرف لين قبل آخر مثل الالف مثلا قال زيد حرف لين هذا فالتقاء الساكنين فيه حقيقي هذا التقاء الساكنين ما تنفق زيد قال باع الى اخر قال إمكانه وان ثقل يعني حتى ولو كان ثقيل لكن بامكانك تقول قال زاد باع زار وهكذا واخف اللين في الوقف يعني ممكن توقف اخف الحروف الحروف اللين التي تنطق الالف قال سهل جدا تنطق بالسكون ثم الواو والياء مديني إذا الواو والياء شو أعتبر بحرفي الواو المديين المد يعني الواو قبلها ضمه والياء قبلها كسرة قال ثم الواو والياء هدول يعني أثقل قليلا من لفظ الليل يعني مثل ما مر معنا تمود مود الواو هذه ليست ليست حرف لين هذه حرف مد ثم اللينان بلا مد يعني حرفا اللين اللي هي الواو والياء بحيث يكون قبل كل منهما فتحه مثل ثوب بيت قل كثوب هل هو اذا وقفت اقول ثوب بيت وقفت على السكون إذن لا يلتقي عند العرب ساكنان في كلمة واحدة أو في كلمتين متتابعتين ويجب التخلص من التقاء ساكنين إما بالحذف إذا كان الأول حرفلين أو كان, كان نون التوكيد الخفيفة أو كان علماً منونا موصوفاً بإبن مضافاً هذا الإبن إلى علم آخر هو أب للعلم الأول هذا هنا بالحذف ثم بالتحريك والأصل في التحريك أن يكون بالكسر للساكن الأول لكن يمكن أن يكون بالضم على سبيل وجوه في المضاعف الثلاثي ويمكن أن يكون الضم مرجحا ويمكن أن يكون الكسر والضم جائزا وأجاز في بعض الحالات الضم والكسر والفتح هناك حالات ثلاث يجوز فيها التقاء الساكنين بشرط أن يكون هذا في كلمة واحدة يكون التقاء الساكنين في كلمة واحدة إذا كان الحرف الأول حرف لين الثاني حرف مضاعف من مثله يعني مدغم في مثله مثل ولا الضالين أو كان عم تسرد كلمات وقفت في أخر الكلمة جيم ميم فاء إلى آخره فهذا أيضا يجوز أيضا في الوقف عندما تقتقل بالسكون وقد يكون قبل هذا السكون حرف ساكن فإذا كان من حروف اللين فهذا سهل يعني هذا اخف الشيء اثقل منه حروف المد الواو الياء الواو الواو الياء ولكن يصح الوقف الجمع بين ساكنين أثناء الوقف إذا كان قبل الحرف الاخير حرف ساكن هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته